أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ْ ل ا م ر ا ت ِ ل ك آ ي ا ت ا ل ك ت ا ب و ا ل ذ ي ن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 وسخر ََ الشمس َّْ والقمر ََ كلٌّ يجري لأجر مسمى، وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجري لأجر مسمى. يدبر الأمر، يفصّل الآيات ْ لعلك ُ ب ِ ل ق ا ء ربكم َُّْ تقنون. ُ و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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صن والو َ غ ي ر صن و ا ن ي يصب ماء واحدة ونفضن بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبا قولهم أئذا كن ترابا فَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أ ُ و ل َ ا ِ ك َ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ و َ أ ُ و ل َ ا ِ ك َ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ و َ أ ُ و ل َ ا ِ ك َ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك ل ذ و مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا ز ل عليه آية من ربه إنما أتمذر ولكل قوم هذا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عاده ب م قدر ا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء أم من أ س ر القول ومن ج ه ر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظنه و من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما ب آ ف س ه م وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ س ُ و ء ا فَلَا م َ ر َ د َّ لَهُ وما لهم من دونه منوال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويُنشئ السحاب الثقال ويُسبح الرعد بحمده والملائكة من خ ي ف ه ويرسل الصواعق فيصيب بها ميّشى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون م ن د و ن ه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ض ل ا ل وللله يسجد من في السماوات والأرض طوع ا وكره ا وظلالهم بالغدو والآصال قل من ر ب السماوات والأرض ق لله ا ل قل أ ف ت خ ذ ت م م ن د و ن ه ِ أ و ل ي ا ء يكون لأنفسهم نفعوا ولا ضرّا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوِ الذلُمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل ا لله خالق كل شيء قل ا لله خالق كل شيء وهو الواحد القاهر أنزل من السماء ما فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها ف ا ح ت م ل السيل زبد ا ل ر ا ب ي ا ومن ما يقدون عليه في النار ا ب ت غ ا ء حيلة ل أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ي ف ع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. ل ل ذ ي ن استجابوا لربهم ا ل ح س ن ى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعه ومثله معه لفتدوه ب أولئك لهم صوء الحساب. ومأواهم جهنم وبئس المهد ا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن ر َ ب ِّ ك َ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ي ُ ف ُ و ن َ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أي ُ ص ل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزق لهم سروراً وعلانية ويدرئون ب ا ل ح س ن ة ِ السيئة أولئك لهم ع ق ب الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب ل د ا ر والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي ي ص ل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء دار الله يبس ط الزق ر لم ن ي ش ا ء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متع ا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من ي ش ا ء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 تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آ ال ن م ن و ا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن ما آ كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أ م َ م ل ت تل وعليهم قد خلت من قبلها أ م َ م ل ت تل وعليهم الذي أوحنا ي إليك وهم يكفرون بالرحمن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 بل لله الأمر جميعا، فلم ييأس الذين آمنوا، أ َ ل َّ ي َ ش َ ا ء ُ اللَّهُ ل َ ه َ د َ ى ل ن َ ا س ج َ م ِ ي ع ا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا ق َ ا ر ِ ع َ ة أَوْ ت َ ح ُ ل ُ ق َ ر ِ ي ب ا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي َ و َ ع ِ د ُ اللَّهِ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحن قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزأ ب ر س ُ ل من قبلك فأملئت الذين كفروا فأملئت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أَفَمَنْهُوَقَائِمٌ عَلَى كُلِّنَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وجعلوا ن لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض بظاهرين من القول بل ز ي ن ل الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا و َ ل َ ع ذ َ ا ب ُ الْآخِرَةِ أ َ ش َ ق ومالهم من اللهم واقع ومالهم من, وما من اللهم واقع مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. أكلها دائم وظلها تلك عقبة الذين التقوا عقبة الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أزل إليك ومن الأحزاب ميّن كربعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله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 إليه أدعو وإليه م آ ا ب ا وكذلك أنزل له حكمًا عربيا ولئن تبعت أهوائهم بعد ما جاءك من العلم ولئن تبعت أ ه و ا ء ه م بعد ما جاءك من العلم مالك من الله م و ل ي ولا واقع ولقد َ أرسلنا ر س ُ ل ا من قبلك وجعلنا َ لهم أزواج و َ ذ ُ ر ي ة ء وما كان لرسول أي َ أ ت ي ب آ ي ة إلا بإذن الله لكل ّ أجر كتاب ً ا يمحو َ الله ما يشاء ويثبت وعده ُ أم الكتاب وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ ع ِ د ُ ه ُ م ْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا ا ل ْ ح ِ س َ ا ب أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَاقُصُهَا مِنْ أ ط ْ ر َ ا ف ِ ه َ ا وَاللَّهُ يَحْكُمُ ل ا م ُ ع َ ق ِ ب َ لِحُكْمِهِ وَاللَّهُ يَحْكُمُ ل ا م ُ ع ق ِ ب َ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ م ِ ن ق َ ب ْ ل ِ ه ِ م فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلٌّ ن َ ف ْ س